بسم الله الرحمن الرحيم انزلنا ال كتاب حكيما هدا و رحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه و يؤتون وهم بالاخره هم يوقنون هنا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتقذا هزوا أولئك لهم عذاب مهيد وإذا تتلى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الحكيم. خلق السماوات بغير عمر ترونها وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وبث فيها من كل جابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم قُلْ ماذا مَاذَا خَلَقَ النَّمِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لله وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين وفصاله في ولوالديك المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أنيب إلي ثم إلي مرجعكم فهو بما كنتم تعملون يا بني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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختان فخور وقصر في مشيك وأضغ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعد سبعه أبوحول ما نفلت ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَرَأَمْ تر أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةٍ الله اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ شكور شَكُورٍ وَإِذَا وشيهم موج مَّوْجٌ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 وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ بِأَيِّ